إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهوا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم